الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمخترين وعلى آله وصحبه أجمعين أنا بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في زياني الأمور التي يفكم بعدم الاعتداد بالإله فيها ومنها وجود الجنون لأن الإلاء ينعفد باليمين ويمين المجنون لا تنعفد وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفير فدل هذا على أن المجنون لا يتفق إلاءه وهذا محمل إجماء بين العلماء فللقال من جن والله لا أطأ في سنة فإنه لا ينعقد اليمين ولا تتركب عليه أحكام الإيلائي قال رحمه الله لأمين يجنون أي لا يفتح من مجنون الجنون معفوض من جنة شيء إلى السكر ومنه سمي البتان جنة لأنه يجن صاحبه بمعنى يصدر من فيه وذلك لأن ظلال الأشكار والجروع تمنهم رؤية غير لمن هو تحتها فسمي الجنون جنونا لأنه يغطي العقل ويغيبه والمجنون ينصطم عند العلماء إلى قسيم إما أن يكون جنونه مطبقا فلا إشكال وإما أن يكون الجنون متقطعا فإن كان متقطعا حكم بماذا شرنا حال الجنون وحكم بالتثميث حال الإصاقة فإذا كان يغيب نصف السنة وحكم يخيط نفس السنة ووقع إلهاؤه في النفس فالحكم تام وناظم في حال تكليفه دون حام جنم ومغمى عليه ولا يتح إله المغمى عليه المغمى عليه تقدم أن العلماء رحمه الله خلف قيد فبعد العلماء رحمه الله يقول المغمى عنه مكلف ومن من يقول المغمى عليه ليس بالمكلفة في حكم المجنون وقد تقجلتنا على مسائل عديدة في كتاب العبادات والمعاملات ستفرق على هذا الحيام وأن الصحيحة والأقوى أن الله ما عليه الحكم المجنون ولذلك لا يسح إيلاؤه ولا تنعقد الأحكام المترفدة على وجود العقل العالمي وعاجب عن وضع مجد كامل أو شمل لا يسح أصلاً إيلاؤه أن يحذف الزوج اليمين أنه لا يضع زوجته المدة المعتبر من الإله التي هي أكثر من أضع وهذا الحديث يتضمن الإضرار بالزوجة كما ذكرنا وضينا وإذا جابت أنه يضرب الزوجة فالشريعة حصر للدفع الضرب فإذا كان الشخص عاجزا عن يضعه أصلا فهذا لا يتحقق فيه السبب الذي إن أجريه وكيف ما بالال لانه عن وضع اصلا فمثله ليس بالمتمنع على فيه ضرر والشريعه تحمل القادر وهذا مو قادر ولذلك قال رحمه الله معاذ ان وضع ويصح قوله لا من عاجز عن وضع وهم الذي لا يستطيع وضع زوجته نعم لسبب لسبب اي سبب قطع العضو ليس عنده العضو نعلم كامل أو سلس لجد كامل نصموم قوله عند العلماء رحمه الله المتونة فيها منطوق ونصموم فلما قال لجد كامل منطوقه أنه إذا كان مقطوع العضو قطعا كاملا فقال والله لا أطأكي سنة هذا أمر موجود فيه أطمئ فحلفه وجوده وعدمها الحفن سوا لكأن يكون قادرا مستطيعاً للوقت ويقول الله لا أطأك في هناك ضمن الزوج من لكن إذا كان مقطوع العضو ويقول الله لا أطأك فهذا الشيء وجود بينه وعدمه فيه سواء ومننا قد لجبس كامل مفهوم قوله كامل أنه إذا كان المقطوع بعد العضو فالشريعة يزد إزال إلى إزالة العضو كامل ونبقى إلى كامل مستقل الله على أنه إذا بقي من العذر يمكن معه الرب فهذا ظالم وحلفه اليمين يتحقق به الظلم وبذلك يؤمره الخير والتحسير عن يمينه وإلا طلق عليه الخاصة لجبس سامر أو شلل أو شلل شلس بعضه ما تستطيع النزال فإذا قال والله لا وقعتك أبدا أو عين مدة سديد على أرباح أشهر أو حتى ينزل إنساء أو يخرج البجال أو حتى تشرب القمر أو تبقى في جينتي أو تهى بما لك قال رحمه الله فإذا قال والله لا وقأتك أبدا أولا وقبل كل شيء تقدم معنا أن الظهار يحتقل إلى صيرة أن الإله يحتقل إلى صيرة والله عز وجل ذكر أحكام الإله في كتابه لأهميتها وما يترثب عليها من حقوق شرعية هذا الإله يتقف إلى وجود فيها وهذا من لفض يكون بذكر الأشهر أو المدة التي يتحقق بها الإله وتارثا يعلق على رفتة يتحقق بها ويوجد بها ما يوجد في التعليق على مدة الإله وتارف أن يكون بألفاظ محتملة ولذلك درس الظلماء ولأئنا رحمه الله ألفاظ الإله وعلينا أن ندرك أن هذه الأنفذة الغريبة وأن حينما نسمع الإنسان استغرق يليس كالقضية المثال مهتم إنما القضية أصل المثال وهذا الذي ينضغي على من يدرك الشخص وعلى طالب العلم أن ينتهي أن الزوجة إذا أنقم صناعة مؤنورت زوجته إلا أن يعلق على التأذيب ويقول والله لا أطأك أبدا والله لا ومؤتك أبدا والله لا في الزهر كله والله لا أطأك عمري وحياتي ومدة بقائي هذا كله يتحقق للأله لانه متضمن لمده الاله وبلاده يتحقق به مده الاله فتحقق به مده الاله وهي اكبر من ارضه الاشرف فسواء قال هذا يسمونها صيغه التاكيد يعني لم يذكر حد من الزمان أو مدة من الزمان ان فرق بين المؤكد والمؤكد انه لو اقصد بمدته معينه فان يقول الله لا أطأ في خمسه اشهر او لا اطاق في سنه ممكن زوجته تقول انا فاصبر عليك سنه كنت اصبر عليك خمسه اشهر لكن لو قضى الله لي وقته في الدهر لا وقته في عمري لا وقته في ابدا لا اطاق ولا اطاق في ابدا كل هذه تدل على انه لا يريد التاخير وانما يريد تاجيلا وامتنانا في هذا نلحا الى رب الله لا وقط في ابدا كان منه لانه استنى بل هو استنى لنفسه هل مثل الاء والله لا وقط في ابدا لا وقط الدهر ولا وقط في, في حياتي ولا وقط في عمري ولن اطا في عمري ولن اطا في حياتي كل هذا يدخل في معنى او, أو عندما مدته كانت عاليا وهذه لبد براءة المجومة الشقيقية أنها ترغب في طالب العلم ملكة ترفيز والسفل تعرف من الأشياء بعض الأحيان مقابل أفضل, أفضل حينما يقول الله لا وقيتك أبدا هذا تأذيب أو أي لمدة فتحن أنها ضد الصورة الأولى لكن لو قرأت الأمذلة هكذا مجرد نصف تطير من تدريف الخبايا والمقاطب التي وضع الألمان هذه الأمذلة وهو يقول لا وقيتك أبدا او علمه أو ذكر مدتي فحين تفهم أن أو هنا بالمقابلة يعني قطور أن يأتي بسورة ومثال مقابلة لأنه لو تظهر على قربه بالله لا وقفتك أبدا أو لو وقفتك جهر ظن ظنه أن الإله لا يقع إلا إذا كان مؤذدا فقال رحمه الله او اي مده تزيد على اربعه اشهر إذا عين مده انما تكون تزيد على اربعه اشهر او تكون اقل من اربعه اشهر او تكون اربعه اشهر هذه ثلاث صور والله اذا اعطاك شهرا والله لا اعطاك في 24 والله لا اعطاك في خمسه اشهر او سنه هذه ثلاث حالات الحاله الاولى اذا قام والله لا اعطاك شهرا أو فهذه أقل من مدة الإله باكتفاق الإلما رحمه الله وجماهير الثلاث على أنه لا يكون الإله إلا أن بعض الثلاث يقول يكونه إله ويقول شاد والذي ينص عليها القرآن من الإله لا يقع إلا بالمدة المعتبر وهي أكثر من أربعة أشهر المحال الثاني يقول والله إذا أطعوا في خمسة أشهر أو أربعة أشهر من يوما أو أربعة أشهرين وأسبوعا فحين يذكر المدرة الإله الشيء بمتفق عليه عند العلماء رحمه الله أنه إذا جائد على أربعة أشهر أنه يومين الصورة الثالثة أن يذكر الأربعة الأشهر ليسين الله لا أطأ فيك أربعة أشهرين فهذه التلف في العلماء رحمه الله على قولين فإحمد بالجمهور أن الأربعة الأشهر وحدها ليست لمدة الإلهة وأنه لا يجد رأي في إذاعه على الأربعة الأشهر لأن الله يقول للذين يدون من نساء تربط أربعة أشهر فإن فأوسى إن الله أبو رحمه وإن الله سميع العليم ووجهة إلا لأن الله جعل أحكام مترسلة بما بعد الأربعة الأشهر ولن يدعلها دون الأربعة الأشهر على تمامها وثمالها فدل هذا على أن الأربعة الأشهر روحها لا تكفي ما لن عليه فلو فلرحلت وقال الله لا أطأ في أربعة أشهر فإن المباشرة بعد انتهاء الأربعة الأشهر فتنحمل يمين فلا وجهة لإصاف القاضي وهذا وجهة نذهب الجمهور رحمه الله أنه في تيوان الأربعة الأشهر أنه لا يكون منيا إلى ذكر الأربعة الأشهر وأنه لا بد في الإله من ذكر مدة هي أكثر من الأربعة الأشهر وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه يسترق لمدة المعتبرة للإلهة أن تكون أشهر من أربعة أشهر او حتى ينزل إيسا أعلم أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر سواء كان يقبل الأشهر فإن يقول لا أضعه في خمسة أشهرين أو ستة أشهرين أو عامل أو ثلاثة أو ثلاثة موات أو حتى ننزل إيسا الآن تفهمنا أن الصورة الأولى بالتأجيل والصورة الثانية بالتأخيل ما معنا قولي حتى الانزلاعية أو حتى يفرد البجال هذه أنفلة أخرى غير الأنفلة التي كنا فيها وهي أن يعلق الإله على أمر يبعد فصوله على أمر يبعد فصوله بحيث يظلو على الظلم أنه في الجلد الأضعى وهذه المثلة في الحقيقة منها قرود البجال ونزور ايتري مريام ليستنط وقيام الساعه ان الله الى اطاء في حدث قوم قال, قال بعض العلماء هذه التراتب خصيه اذا تنقب بها من عقد البناء لان الغالب ان هذه الاشياء لها أما... المنصوص عليه ان هذه الاشياء لها امارات وعلامات يغلب على الظن انها تقع الا بعد 24 يعني تزيد عن 24 هذا مختار بعض العلماء والحفظون من الإيمان القدام رحمه الله وغيره وبعض الظلماء يقول وهو الأوجه والأقوى أنه لا يكون إلعاً بمجبر الثلاث شهر وإنما ينتظر مضيء المدة ففيه الأربعة الأشهر فإذا تمت المدة وجاد عن الأربعة الأشهر حين يزيني حتى الإله لنعنى أنه لا هذه أمور غيبية أنه قد يكون خروجه على السلام بعد أسبوع بعد شهر هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى فهو وحده العليم والربنا زائد أمارات الساعة وبعضها وهو على كل شيء قدير فهو يحكم وانا المعاقدة أشكمه ولذلك لا نستطيع أن نقول إنه هذه الأشياء يكون موديا مباشرة للذي يظهر ثم اختاره بعض علم السلسة رحمه الله أنه ينتظر إلى أن تنبه مدة أربعة أشهر ثم بعد ذلك يحقن بكومه المنين والفرق بين القولين أن القول الأول يعتبره منهم بمجرد حدود هذا الأمر منه وبعض الغلماء الذي هو الثاني لا يعتبره منهم حتى يستثن من أربعة الأشهر أن تحقق أنه قد ذكر مدة يحتد بها من الهلاء أو يفرج الدجال هكذا خروج الدجال, الدجال. ونزوله في المنورية عليه السلام وقيام الساعة لا يذكر الظلماء كأمثلة كأمثلة على ذكر ما يستبعد وقوعه ويغلب على الله الوقوع بعد المدفلين هذا مثال او حتى تترى بالخمر هنا يعني في الصورة السابقة وهي خروض المسيح خروض الزجال الصورتين تندلس تحت التعليق والله لا اطاق في ان يحدث ثلث مناسب الاول التقييد والتاديب لكن الذي معنى هنا تعليق على حدوث شيء او طلب شيء وهذا فيه تفصيل تارخ يعلق على امر بيد المراه ان تفعل على امر خارج عن المراه ان يقود إلى قدوم الزيت لا اطاق حتى ياتي ابي لا اطاق حتى استربمال انحدام فاذا او او يعمق على امور مستحيله فهو اضطراب من فرجه او غيره فقام المصنف رحمه الله يشرح في هذا النوع من التثبيت من او حتى ذكر الخمره قدما قدما في او او حتى ينذ لانس او يهدد الرجال أو فأ حتى لل القمرة لا أطأ في حتى تش الحمرة اليادم لا قال إذاذا أن على سل من المأة فيننتصل من القين إن على ص المباح أو علق على سيل من الح وإذا على سيل المباح يدمر من فعل لا أس أيضا من البض إن أن يعلق على سيل المباح تضبر المأة في سيل وإما أن يعلق على فعل المباح لا من مرعى ولا مشقة عليها بذلك يعني إذا قاب الله لا أطأك حتى تفعل هذا إما أن يكون هذا الشيء المباح الذي يطلب فعله لإنسان المرعى أن تقوم به دون أن تحدث في شقة أو فعل وقل والله لا أطأك حتى تفتح الباب والله لا أطأك حتى تقشر الباب هذا أمر مباح وممكنها أن تكون دون وجود مشقة أو الضرر عليها فهذا النوع قالوا لا أعلم ليس بإله أطلال فأن هذا أمر بيد المرأة وأصبح الشيء بيد المرأة إن أرابة الوقت قامت له من فريس فهذا أمر يرتع إليه قالوا لا أعلم الله لأنه ليس فيه الضرر وليس بالأمر الممكن الذي يحقق به إبراف الدولة إذا علق ألافع المباحث يمكن للمرأة أن تكون به دون مضرم أو مشقة أو يعلق على فعل مباح تتضرر المرأة به وتجد فيه المشقة والله لا أطأ فيه حتى تسقط إيجابي أو حتى تسقط مؤخرة صداقك ولا أطأ فيه حتى يجناء تتنادل عن حقك في كذا وكذا هذا الشيء وهو الحقوق المالية لا شك أن المرأة ان انتفالها وهو مباح لا أشكر عن منحق أن تسامح دوجها ومنحق أن تعطيه المال ولكن إذا كان جدون رضا منها فهذا فيهم إضرار وفيهم أذي وفيهم مشكل فهذا نوع من الأنواع التي يقع بهذه الناس وأن الحالة الثانية هو أن يعلق على فهم محرم من المراه محرم على المراه من القول والايراد في الثوب الخمره او الكظم لله عز فهذا ايضا متحقق به الاله لانه علق على امر محرم اذا ادى الضرر على المراه ضرر على المراه في هذا وارد هذا اذا علق على امر اما يكون مباح يعني اذا كان الأمر الذي طلبه من المراه ان لا يكون في يدها وما لا يكون فيها فان كان في يدها ان لم يكن مباح والا ان يكون محرما وأما إذا طلب منها أمراً ليس بيدها أن تسأل كأن يقول لها حتى تقعد من السماء كذا ذكر الغلماء أو حتى تقليل الحجر ذهد أو نحن فقال رحمه الله يضيهم هذه الصور لا أعطى أو حتى تشرب الخمر أي أن يعلق الزوج ورأه لزوجته ورأه لزوجته على فعلها من أحضر منك من شرب خمر أو زمن أو غير ذلك وليا لذلك فهذا إلهي أو تسقطي دينكي أو تسقطي دينكي لاحظ شرب الخمر مفرم إثقاط الدين مباهي شرب الخمر يقع به الإله سإثقاط الدين أتراضي على ذلك عن دين يقع به الإله يتضرر. يتضرر الله عزيزه هو مباهي لكن اللعنة تتضرر به وتحكم المشقة عليها في ذلك او تتكي بينك تتناديل عن زيود التي لك عليك أو تتكي بينك عن أبي أو أمي أو عن الناس أو عن طرابتي أو تهابي ما لك ونحوه ونحو ذلك هذا نحوه يعني مثلك نحو الشيء ما كان مثله وقريب منه كما الله قال الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا يعني مثله وقريب منه اللي الحافظ أن المثلث رحمه الله يقول إذا قال ونحوه يعني أن يطلب منها فعلا مباحث فيه ضرر معي أو يطلب منها فعلا محرم شرع هذا كله يتحقق به الجلال هناك ضرر عن مرأة فمولن أن يحصن بخونه مرحل فإذا نضع أربعة أشهر من يمينه ولو قيما فإن وضع ولو بتغني بحجفة فقد خاء وإلا أمر بالصلاة فإن أبا طلق حاسم عليه واحدة أو ثلاثة أو فتف قال رحمه الله فإذا نضى أربعة أشهر من يمينك الإله فيه امتناه هو يقول والله لا أطأ في سنة حكمنا بأنه الإله وبعد ما دين المصنة صحيحنا الله صحيحة التي يتحقق بها الإله والأشخاص الذين يتحقنون من الإله شرع الآن في الأحكام المتركة. رجل طالب من والله لا أعطأك السنة عند جمهور العلماء توقفه بعد المضي المدة المعتبرة للإله وحينئذ يطلب منه القاضي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين إما أن تكثر عن اليمين المقال الله لا أطأ في سنة إما أن تكثر عن اليمين وترجع إلى جولك أو تطلقها والسبب في هذا أن المرأة كما ذكرنا لا تكثر أكثر من هذه المرأة ولذلك لما اتشار عمر المخطاب رضو الله عنه صلى الله عليه وسلم والناس أشاروا عليه يقولون أنه ميمونة نشارك عليه رضي الله عنها أن المرأة تصدر عن زوجها الشهر والشهرين وتصدر الثالث على مضت ولكنها في الرضاق وفي الغالث لا تذكت عن تذكت فهذا يدل على الشكمة العظيمة التي من أجيها جعل الله هذه المدة فإذا كان مضت الأربعة والأشهر وهذا قد بالله اليمين تمنع والزوجة والطالب فهل نقول له يعني هل نلغي اليمين هذا لا يمكن يمين من شاطرية من عقد نأمره الزوجه هناك يمين يمنى من وضعها فحين بيرت شريع الشقل أننا نقول لو كثر عن يمين تراجع الزوجة وهذا عين العلم والنفاق إما ليكثر عن مبيه ويراجع زوجته ويعود لزوجته ويفيه وإما أنتطلق عليه لأن هذا ليس من العروف والله أمر بمبيه وإنساء من ومن هنا إذا مضت المبدأ بينا المصنف رحمه الله أنه يوقفه ويوقفه قال منه الرجوح والحيح قال تعالى فإنساء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاقة إن الله السميع العليم فرتب الله في الآية رتب على الإله حكمين شرعين أحدهما أن يتي أرضه ويرفع إلى جوزته فإن الله رزو الرحيم فيقال له كفتر عن يمينك على الصحة أقوان علمه رحمه الله لأنه يمين شرحيا محاقدة وإن عزم الطلاقة قال لا ما أريدها ولا أريد أرضي وما حلفت هذا اليمين من فراغ بل أنا أكراهها ولا أريدها فقال له القاضي قلقها وإن لا طلقتها منك فشرع المصنف رحمه الله في تأكيد هذا فقال رحمه الله فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه حلف اليمين في أول محرم فننتظر محرم صفر وربيع وربيع إذا انتهى ربيع الثاني نحق نرأى فراس عذن القضاء لكن لو جاءت رابطه في نهاية في محظم أو في صفق أو في ربيعة أولا قبل ثماء ربيعة ثاني ليس أن حقها هذا إنما يكون الإيقاف وطلب الحي أو التطوير ذاته تمام المدة ومطالبة المرأة بحقها قال المرأة أن يهزعها فإذا وأن المرأة رضيها وقالت حلف عليها خمسة أشهر أنا أريد أن أصدر فإنها تصدر ولا حرج عليها وهذا حقها وبناء على ذلك يوقف في هذا تمام من مدة الأربعة الأشهر وهذا الحكم الأول ثم يخير بين الحيء وهو الرجوع إلى زوجته وبين تطويرها ولو قناً القن طرعاً العرف ولو هنا إشارة إلى خلاف المذهب والمطنف رحمه الله أختارنا الحر والعب في الإلاء على حكم سواء وهذا هو الصحيح لحمون القول تعالى اللي الذين يؤلون من النساء لكن لما قال المصنف فإذا نضر أربعة أشهر من علائه يعني منذ قدور اليمين لو أن اليمين صدر من في واحد هو أول محرم لأول شهر واحد وهو شهر محرم في الحقيقة كان المنضغي التنبيع على نسألة وهي واحد لا يستبرح على المصنف رحمه الله لأن المصنف يذكرهم هذا وهذا من حقه لكن يريد أن نبني على نسألة منهم وهي أننا نحتفظ المدة من صدوب لفظ الإله بشكل أن لا تكون المرأة رجع يعني مطلقة طلاقة الرجعين فإن كانت مطلقة طلاقة الرجعين ووقع الإله أثناء الهدى يعني مثلا زيد من الناس طلق الرأس في محرم وحلف وهي رجع طلقة الله قبل أن يراجعها آل منها قلنا بكثل جوزة كما تخدمنا عنه وبناء ذلك يشتعل يلحق لهذا الاله فقال والله لا أقع فيه خمسة أشهر اليمين صدر منك منتصف الحرم وبناء على ذلك منتبت بناء على كل صدر يمين فإذا كان صدر في منتصف الحرم فمعا ذلك أن منتصف ظهر ربيع, ربيع الثاني جمالة في منتصف جمالة, جمالة يطالب تطالب شق المرأة ترافع وتطالب على الأرض لكن الواقع بخلال حاجة فالمطلقة راجعها ما يلحد من مسائل الإلاء منها إلا إذا راجعها قبل نهاية العدة فلو وكان قد آلا منها إثناء العدة يحني من يرد فلو أنه وقع منه مخبط إلهام في منتصف الحرم كما ذكرنا ورادعها في أول شهر صفر فحين إذن متى رفت الإلهام متى رفت مدة الإلهام تختست مدة الإلهام من بداية الرسع من بداية مرادعته إذا كان قد راجعها في آخر الحرم وهو بداية صفر فإنما نضيف شهرا ونحتسبه الإلاء من بعده لماذا؟ لأنه في هذه الحالة من بعد إرجاع الزوج يكون الحق أن يفع فإذا أتى مطالبته بالوضع وبناء العربات ستتضرر الزوجة بعد الرجع ولا تتضرر في حال أن يكونها رجعيا فإنها رجعية إن هذا لا يترسل علي الحكم إلا اعتبارنا من, من الإلاء من عقدة من حيث الأصل يمينا الإلاء من عقدة فقال العلماء رحمه الله إنه إذا قال منها أصانت رجية فإنه تحتسب مدة الإلهاء من دداية رجية فإن وضع ولو بتغيير حشفة فقط يشترك في اعتدار من تلك المدة التي هي الأربعة الأشهر ألا يقع فيها جماعة أو ألا وقت فلو وضع أثناء الأربعة الأشهر ولو مرة في الواحدة فإنه حينئذن حنث في يمين زمن التكثير وتكون تكون وفق الحق المرأة في مطالبتها في وجوهه عن اليمين إنه ولو مأرة واحدة لأنه يحكم بالذكاء اليمين ووجود الفخارة عليه أنه حنث في يمين قال والله إذا عطأه في خمسة أشهر فجرت الشهر الأول الشهر الثالث الشهر الثالث وطئها مرة واحدة فقال رحمه الله في الأن بطئة قلنا أن ظلم رحمه الله إذا قلت ابن الوضع يلغي الإله ويوجد التكثير يرد السؤال ما هو الحد المعتبر للوضع والقصل عند ظلمان وإذا قلت ابن رحمه الله أن الوضع يحكم به بتغييد حشفة وهي رأس الذكر كما ذكرنا ويتركب على هذا ملاء فالأمان شكم شرعي ومنها هذه المساله وبناء على ذلك يحصل منه ودكن بامراته وزوجه بتغيير الحسبه القدرها من الخطه ما تقدم معنا فقط من الى ووجب عليه التخيير بين القدر من القدر تعتبر صيعه من الرجوع عنه وان والا امر بالطلاق قال لا اقبل ولا ارجع لزوجتي فحين اذن يرفع الى القاضي اشتكى الى سفك من القاضي طالب من القاضي ارجعنا زوجه وكفر عني فاقف الذي هو خيف قال لا قال له طلقها قلنا اطلقها فاصبح لا يريد ان يطلق ولا يريد ان على خلاف عدة ظلمات صحيحة من ينزل من جلتك لأن هذا من الظلم والإضرار وغينا الله عز وجل أن ينحق الزوج هذه المدة وإذا جلت فقط حقه فإذا لم علمه غير المعاشر بالمعروف فمنحق الحاكم والقاضي أن ينطلق عليه فإن هذا صلق حاكم عليه واشجة أو ثلاثة أو فترة فإن أبى فنأطلق الشاكم عليهم الشاكم هو القابل ومن في حكمه لمن ينصب لشط المناجعات وقطع الخطونات على الرجل الشرعي وتركون أهليته على الرجل المعتبر وتتحقق فيه الأهلية المعتبر الشرعي فإذا أبى أطلق عليه أطلق الشاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو ثلاثة, أو ثلاثة. القائم إذا نظر حال الزوج مع الزوجة ووجده ظالم مؤذيا مضرغا وأنه قد تعبى حدود الله ولا مصلحة في رجوع المرأة إليه فإنه من حقه أن يطلق عليه الثلاثة وهذا كما ذكرنا الجمهور الثلاث والخلف على أن الثلاث لهم واحدة ماضي وضينا هذا وضينا وجه وضينا فمن حق القاضي أن يطلق ثلاثاً لكي يمنع يمنعه أو يحضر لذينه وبين هذه المرأة التي آذاها وأذر بها وكذلك من حق أن يطلق الصلقة الأولى وثاناً فننظر إلى أننا نوصح أن يطلقها صلقة واحدة صلقة صلقة واحدة وهكذا لو كانت جوج قد طلق طلقتين وبقيت له طلقة واحدة وجاء الزوج وألقاهه وأمر الزوج لكثويق فلن يطلق وأمره بثيئة ثلثة طلق عليه الثلق خشان ثالثة طلق واحدة أو ثنثين أو ثلاثة وأوثبت فشخن يقول حرفقت بينكما والحفظ فائدة الحفظ أنه ليس يمتلك الزوج وجع الجود يليل بعقل جديد وذلك بعض ربنا يرى من الصلاة منها صلاق غير رجعي ولو كان, ولو كان طلقة واحد لأنه لو كان طلاق رجعي قالوا ممكن أن يقل راتعك فيه وتدقى المرأة في الظلام والصحيح أنه صلاق رجعي يعني الآن أولا عندنا شكر أن الحق القاضي أن يطلب أو يفسد يعني النظر المصلح في الصلاق النظر المصلح في الثلاث فسد إذا رأى أن, أن يطلب إن شاء طلق الطلقة الأولى إن شاء طلق الطلقة الثانية إن شاء طلق لو طلق ألي الطلقة الأولى والمرأة صارت راجعية تقلب ذلك راجعت فيه حين إذن هذا المتبر اختفر له بحكم الديناء ويقف مرة ثانية ويقال له إما أنت فيه وإما أنت طلق هذا اصطير جنه من علماء رحمه الله والثبت في هذا أن المرأة مغنونة ومتبردرة و لا شك أنه إذا رجعها ولن نطعها فمعنى ذلك أن يريد رجعة من أجل ماذا من أجل الإضراء والله يقول لا تشكوه من غرابا لتحدده ومن يذهب لها فطول فبيلا أنه ظان وأنه يتجد بحجود الله فمن حق القاضي فلو جاء طلق, طلق حريق الطلقة الأولى فراجعها مزاشرة فاشتكفلوا إلى القاضي وقالت لا ما رجع لي ولا فقال له صاضي فهي إلى زلسي قال صلقها قال من صلقها في هذا الحال طلق الثالث كذلك لو راجع عدد الثانية له من طلق عليه الطلقة الثالثة فله أن يغترها مسرقة وله أن يغترها منじجمع لأن الأمر عائد من النظر, النظر في المشال الخصوم والقاضي له الحق النظر في المشال في الخصوم وله أن يغتر في حالة الفشق لماذا يرجع إلى الفشق؟ يرجع إلى الفشق إذا شاهد أو رأى النظر الرجل يريد الإضرار وأن النبيس المصطحة لأن يستخدم هذا الإضرار فيستخدم المكاحة حتى يجدها عن هذه المشاكل باحتمال أن يعود إليه يعني ممكن أن يرتفع زوج عنيد يعلم منها الجماد ويعلم أن من المصطحة تعوجه الزوجة لكنه من يريد أن الآن الحالة لو أنها أعادها لطلقة واحدة رسلية ربما فاتف الثلاث تطلقات بجلال حين ينيرجع إلى الثلق في الصخ من أول الآن تكون يحتفظه طلقة واحدة أفضل أن تحتفظه الثلاث تطلقات وهذا يرتب إلى ثلاثة القاضي وبغايته بشال الخصوم فالعلماء رحمه الله نقص على هذا لأن مقصود الشريعة تجعل الظرع عن زوجة عن لا يتضمن عندها الظرق على الزوج لا يمكن الزوج متفدداً في خال الضرر على نفسه لأنه هو الذي حلف وهو الذي أتى وصدر من اليمين وإن وضيت الزبر أو دون إصابة كما فاء إذا بل جعدان بينا رحمه الله من الوقت يرفع اليمين بينا أنه لا يتفد دوت غير وهو الوقت في الزبر وهذا من حبائل الزنوب أو من الأمور والإعلام يقيم محرم الله كلاماً مخيص في ببائع الفوائد وغيرهم من كتبه شعادته رحمه الله بيّاً أموراً عجيبة فيه والعياذ بالله قوة الزوج في هذا الأمر محرمه وكان الزوجة من الزبر أنه يفسد الزوجة ويفسد القلب ويضرمه الله سلامه والعافية وله العواقب والرحيمة على المرأة وعلى الزوجة ولذلك هذا النوع من الوضع محرم شرعاً ولا يعتبر به فلحصل رقم به فإنه لا يعتبر حيئاً ولا يفتق حكم إلى أثناء وإن بقاء المدة أو أنه وضعها وميهنك صدق مع يمينه شرع رحمه الله في بيان مسائل القضاء المتركبة على ذات العلام فالتقدم معنا في مسائل المهاملات أن العلم رحمه الله من عادة من يذكر مسائل القضاء في آخر كل ذاته على حداث في يختف فيه من المسائل فهنا عندنا مسألة وزيئة أنه إذا وقع الإناء واشتكت المرأة وقعت بعد أربعة أشهر واشتكت قلنا إن من الوضع يقطع حق المرأة ويزيل طبعا شقم الإناء فإن صدقت المرأة قال الرسل وطئتها وقالت المرأة نعم وطئتني فحيني بالله إحسان ثبت عندنا أن يحصل وضط ويعتبر الوضط خيء والرجوع لكن يوجد شكال لو قال وطئتك مخاط الزوجة أمام القاضي وطئتك إلى المدة فليس لحقك أن تخافني قالت لا ما وقع فما حصل أقوام شرح الوضط فهل نصدق الزوج أو نصدق الزوجة لكل ما وجهان في هذا المسأل عندما قال نصدق الزوج لأنه يبطي ولا نصدق الزوجة هذا هو الأصل ولا نصدق الزوجة لأنها تبدأي أمرا يعول إلى المكاح الضفاق يعول بالمكاح إلى اكتفائه لأنه ربما رجعت النساء إلى القراءة وبناء على ذلك قالوا أنه يصدق الزوج لكن هذا التحقيق نضي على مسألة التهم وفي مسائل التهم إذا صدق القول مع التهمة فإنه يطال في اليمين التي تسمى عند الظلمان في القضاء فينا فيقين إن شاء الله في باب القضاء يمين التهن ويمين التهن تقوي الجاهد الخصم على خصم وغلية التي فإنك ماذا فلطال جنقضي بلا يمين أو بها فأنت ماذا فلطال جنقضي بلا يمين أو بها أي يمين يصدق يعتبر القول الذي يعارضه غيره مع وجود الشهنان لأنه يحسن من المرأة صادقة أنه ما وقعها أتسبب الخلاف أن بعد الظلمان يقول تصدق الزوجة لأن الأصل عدم وجود الوقت أنه قال والله لا أطلحي فالأصل أنه ما وقع لأن عنده يميل تنعه من الوقت فقال تصدق الزوجة وأطلق قولها وقصاله الزوج بحيء أو صفيل ومن أهم لكي من قال اصدق الزوج لأن المرأة في الجعائم أنه لم يطع فجع أمر خلاف الأفضل لما يذب عن شعصنا تقدم معنا فهذا خلال الخلاف للمقولين ولكل قول وجه نعم. وإن كانت ذكرا وزعت لبكارة وشهد بذلك امرأة أجل صدقت الأول اصدق إذا كان صيدا والذياء التي لا علامة ولا امرت من في وجود وطع عظمه لكن إذا كانت ذكراً فمنحك علامة تأثهد أو تردد ذلك قالوا قد يلطع الجماعة فيه بدون في اختضاب لذكارتها وهذا أمر نادر الشرع لا يجب الحكم على النادر لكن لا ما لا يأتدون هذا ظلما لا يأتد الوقت وعلى كل قالوا إذا ادعتنا ولم يفعها وكانت فكرا والبكارة الموجودة لأن ربما تكون المرأة قد أزيرت بكارتها قبل النكاس وليس وجود البكاء ليس دوال البكارة يقول على أن المرأة فاسدة في كل الأحوال لأنه ربما زارت بكارتها بسبب قصد أو بسبب غير الوضع فهذا آمد ثابت صبيا ولذلك يعني مسألة وجود الذكارة وعدمها منها او أو مربح ما في, في بالقطع ولا توجد الاشتبوت من كل وجه ولكنها تركش في جانب المرأة فلو أنها قالت إنها ذكر قالت ما وقعني وأنا ذكر امرأة عقد عليها الزوج وهي ذكر ثم حلف أنه لا يطار وممكن من الضبوض حلف أنه لا يطار اشتكت إلى القاضي بعدها أربعة أشهر فقالت ما وطعني قال وطعتها الحين قالت المرأة أنا بحك وتزوجني أخر ولا زالت بكارة في موجود قيد الإخبات ماذا تقول قال لا أزالت الشهر على الطويل في هذه الحالة يمتد بالقاضي امرأة أو, أو طبيبة شرعية لطبيبة يفطب قولها شرعا من نظر يتأكد مما ذكرت فأني وجدت البكارة هي فلا إشتار. لكن من يشكال أن هذا كان موجودا في زمان الأولين وفي زماننا يتعبر في عادة البشار لكن في زماننا يمكن عادة البشار ولذلك هذه المسائل يحتاج إلى نظر وتحريق بعضها يحتاج إلى نظر وتحريق وهما اختلفين حكم في اختلاف الأجمال هذا النوع هو الذي يسمي العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان أن هناك أمور طالئة جديدة وليس نقود بتغير الفتوى ما يظنه البعض من التلاعب للنصوص الشرعية وبدعه إلى أموم محرمة مثلاً بتاعي السفور ونخيها تحت تغيير الفتوى بتغير الزمان هذا عجباً لا تضي الإنسان عالم ورح المسجن ورح فضاها العالمين قرأ نصوص الكتاب السنة وفقه في دين الله وشاء الله تغير الفتوى مسأل أولاً الأصل عدم السبيل والأفضل من حكم الله ذاتنا ما بقية في الزمان وتعاقباً منهم لكن قد توجد أمور تقتضي تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة منها هذه المنبات أما بل ما حكموا لأنها أمارة دليل ربما يستألس به لكن في زماننا يمتر رقب وغشاء البكار وهذا النه من الجراحة لا أشك في شرمته شرعاً فلن أجد نطعا عيشكا الله ولا في سنة, سنة السلم يزيح هذا النوع من الجراح نهل الدعي من الفعال حتى ولو أن المرأة اقتصدت وأوضيت الباب فليس الحق الطبيب أن ننظر إلى فرج المرأة ولا أن يستجيح ولا أن يستجيح الممس وليس الحق حتى المرأة مع المرأة لا يجدها لأن الفرج مسائل محرمة هي الأورى المغلظة المشدد في حرنتها فإذا قالت أنها ستعزعك لو أحيدت جنان على أن المرأة يعني أغتفتت بغير الشر بقي حق الجود كيف الجود يبقل على مرأة يظنها الذكر وتؤامل معاملة الذكر ويعطيها مهر الذكر وعطيها أين حق الجود؟ وهذا احتلال في النظر ولذلك يعظم بعض من يفتئ سبحان الله بالمسألة رفض إشاء الجسارة فحت العواطف وفحت المضربات هذا أمر من ناحية شرعية ليس له مبذر فيما ظهر لي بعد جراحة هذه المثلة ونظف أدلة لمن يجهزون هذا النوع من الجراح ولا أشك أن هذا النوع من الجراح المحرم لا يجيب للطبيب ولا للطبيب أن يقوم به لأنه ليس هناك ومنذر شرعي للقيام به كل ما في الأمر أنه يعتدي عليها وأتصدت فإنه إذا جاء الزوج أي زوج يخصبها فإن الله أمرنا بأن ننصح من إليه ونقول له هذه الأمراء إذنك ناس إن أردت أن تجرها فإنت معجوب ولا شك أن من فعل ذلك له إن الله عظيم الأجر وعظيم الثواب إذا يعني يحتسب وقصد من ذلك مرضات الله سبحانه تعالى فإن الله يعجره ويفرع للحقيقة ويغيب أن المرأة صالحة ومستقيمة وأنها تدع عليها أو يثبت ذلك الوسائل الموجودة في زماننا ثم يعرض الأمر عليك إذا ارتاحك نفسك واطمئنة يحترشد الأجل عند الله ويقف من الله عز وجل عليه من الفيضة فيه فهذا صدر والخير منه والله يأذره على ذلك وإذا لم يرشوه حب أن يرتخ رشاء الذكارة ويدخل الرجل على المرأة ذكر إن هذا النوع من الجراحة ستح باب الأن ربنا الفساد فتجد المرأة ناتبة من فقدم على المحرام تحق ومعنينتها أن رشاء الذكارة من يمكن رقه فإضطال هذا النوع ونقف الباب ونقف الباب مفاسد كثيرة ونقف الباب مفاسد وشرور عظيم فمنع هذا النوع كنية ونحيلوه لدينا الطبيب من ناحية شرعية من ناحية قرسية يمنع المفاسد المتركة لنلوجه عذر لذلك الشئات من المجتمع لن يجد العذر للشئة الثانية التي ربما أنها تقع الحرام حقيقة ثم تدحي أنها وقص في بطا أنه فعل بهذا الدين. فالشاهد المثلة لإدعاء الذكارة هذه من التي تحتاج إلى أن يخطر فيها خاصة في جهد الزمان الذي أنكل فيه حوض الوشاك ومع المسلم وإن ترك وطعها بها بلا يمين ولا إذر فكموه هذه المثلة الأخيرة التي ذكرها من صنف أحمد الله في هذا الزر وهي مثلة بإمثناء الزيت من وقته لزوجته على سبيل الإضرار بها فإذا امتنع الرجل من وقت زوجته أربعة عشرة واشتكت إلى القاضل فإن القاضل يوقحه ويقول له إما أنتعوب من مرأة وتجامعها وتعطيها شبقها وتعثها عن الحرام وإما أنتعقها عليها هذا بالنسبة أو تطلقها أو تطلقها عليه قطب المصنف رحمه الله من هذا بعد ما بين أحكام الذي هي الأصل شرح في ديان نقاف على الإله فالشريعة حينما أعطت المرأة هذا الحق وهي وهو مخاصمة زوجها بعد ثمان مدر أربعة أشهر ويقافه شرعا كذلك النعم الذي من أجله شرح للمرأة أن تطلب بحيء ذوتها التقيق موجود في حال امتناعه لموقعها بدون يمين فمن حق أن توقعها وتسأله الرجوع التقيق ولا شكا مما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم أن الزواج له ثقوب ومسؤوليات وواجبات ومنها أنه يجب على الرجل أن يعيشها مراحة وعلى الحرام عن الحرام كما أنه يجب على المرأة أن تحفى زوجها أن يحافظ خاصة في هذا الزمان الذي كثرت في فتن وكثرت في محن فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجها التي عليه وكذلك الزوج الواجب عليه أن يحافظ على زوجها فيه ويحول بينها وبين الحرام خاصة إلى أن كان صالحا وكان الزوج صالحا فإن دعب الأسواد يتساهل في هذا الأمر وينظر إلى أن الاسمتاء للمرأة من جبب ولا يغالي يفهم من السفر ولربما يغيث الأشهر العديدة دون أن ينظر إلى حق زوجته وإفراجها وحاجتها إلى منعفها فذلك أيضا المرأة ربما عاشت مع زوجها لا تتجمل به ولا تغفل التجمل له حتى تحتضى من حرام حتى لربما وجلال الله جلب قدمه ووقعت الحرام وتعاطي الأفتاد لا يخلط من سآل من إلا الإثم والعياذ بالله والحرب ولذلك المرأة التي تقصر في حتى زوجها في فراشه ربما كان اقتددا في وقوعه في الزنة ومعادة وهذا أسأل عن من الله الزوجة والرجل الذي يقصر في رائع فيه ولذيب أن رائع أو حتى ما هو شرق أن موضع بعد أشهر بعد لا تقصر شهر أو فالمرأة حديثة العائل من برس أو المرأة التي تعيش في اختلاف أو في جيئة فعث يصعب فيها الصبر أو حان يدعو إلى الشرام فمثل أن تكون بين أبناء غنيمة أو أبناء خؤولة ويكون مجتمع وفيه نوع من الاحتكار والأخذ والعطاء أو يكون ورعها ويقعها في مثل هذه المتحرمات ومخارقة الرجال هذا كله مشدد في الأمره فالراجب على الزوجان أن يفق الله عز وجل فالراجب على النساء فقيم الله عز في أزواجهم وأن يحسن فبعض للأزواج أن يحتنى الرجل إلى زوجته وأن يعلم أن المكنال دين الله عز وجل وكنال شرعه أن المؤمن يحتسب الثواب عند الله حتى في شهوته قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها عجب قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عنه مجد فهذا يدل على كمام هذه الشريعة وسموها نسأل الله العزيز نسمع سننا من الزلم وأنه وفتقنا في القول والهمن والله فيها الله أحسن الله أرزيكم فضيلة الشيخ واتجد لكم المطلوبة والعجب فضيلة الشيخ إذا ظلت الزوج المولي بزوجته أن تكثر هي المالها من الإله فهل تفشر الكفارة؟ تسابقونها سلاح الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أنا بعدها الحجم أنا أمتوا أكيد على كل حال إذا أفلحوا بينهم وصلحاً وقال لها مال وأكثري رضي يقولي أن إذا وكلها وكفرت، الحمد لله لكن ليس من حقي أن يطالبها وليس دواجنا عليها أن تفعل ذلك ويحمد الأمين ويتخفر، ما ينتهي على الحال حال إذا لنتهي عنده النار، ينتهي عنده القدرة على أن يطعن شخص مساكين ويكسوهم أو يخذق رقبه، لأنه يصم جلادة عيام فإذا وكلت، إذا وكلها في إخراج الكفار ورجل في ذلك وقال انا اخرج عندي فهذه من راهه جيدا هذا النساء تصلح لكن من هذه تضر من يضر من يتضرر انا في هذا امر يرجع اليها واذا فعلت فالبناء ساقط ومكسور معتبر والله الله فضيله الشيء هل النشوز الذي يكون من المراه تعتبر مقابدا للذيها كما لو أقسمت ألا تمكنه من نفسها فسابق الله لا ما يجد المرأة أعوذ بالله لو حلفت وقالت الله لا أمكنك من نفسي وأنها في ليلى قالت الله لا أمكنك من نفسي ليلة واحدة لعلق الملائف حتى المسل هذا أمر ليس من سرولة المكان وهذا يعني يدل على أن المرأة ينبغي لها مرأة للحذر في معاملتها للزوجة وذلك في خطورة لأن الجنة والحرام من الرجل أسهل من المرأة بعض الأحوال في مخلعة المرأة قلت أن من نفر منها الزوج كبيرية لأن الزوج من جربا يشعر أن امرأته لا يسكه فكثير من النفاث والشروط يفرتك على هذا الشروط والمرأة التطبيق من تعلم أن ذوذها من شغال يأخذ أنه إذا صرف عنها عن المحبة بوقت في عدها بوقت في فرق بين الرجل والمرأة ولذلك عظم الشر يتناع المرأة وعظم أيضا متناع الرجل لكن جعل للرجل الحر لم يجعل المرأة الله يحكم ولهم يحضر ولهم يمنس وهذا يدل على أن الشريعة تراعي أموراً فدقيقة جدا في هذه المسائد فعلى المرأة تبطق الله ولا يجزان تلتمع ليلة واحدة حتى إذا دعاها إلى شراش ومتنعت من ليلتها ومعبد الله كما في الحديث صحيح كان الذي في رواية كان الذي يتبطنع عليها والدعم حتى تصوح وبالحديث الآخر أي ممرأة دعاها جوجها فأبت باتت من ملائب حتى تصوح من صلى الله عليه وسلم والله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيء لو أراد الزوج من عدم معاشره لأهله وربته أن يردعها حتى تتوب إلى الله وتقيم الصلاة فهو موذي إن طالت المدة خصوصاً وأنه يريد انباع الإجراء فسابقه على كل حال مسائل التأزيل لها الحدود معلمة من يبسه صلى الله عليه وسلم أدت حتى مسائل وحلف أنه لا يبقى شهره من مسائل هذه الأمور يرجع إلى الزوجين وهما أغرق لكن أغرق لو كانت المدة دون مدة الإلاء وقصد بها الإسلاح سماع لهم السنين والسبيل. هذا زوج وهو أدرى بأهلك وأدرى بزوجي سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا ولذلك أمر الله يجب تأديل الزوجة إذا و والأفضل والأكلم ذكر بعض العلماء وذكرهم يقولون أن الأفضل في الحياة الزوجية أن لا يرجع الزوج إلى المعاقدة في العواقف عند الضرور يعني لا يصل إلى طريقة تشعر فيها المرأة بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنه لا يريدها فهذا من أسوأ ما يكون ومما تترتك عليه العواقب الوحيمة والعقس من المرأة حياتها نحن نربو لا نقسم النفر او غيرنا ذاكر انها كذلك لا لان هذا هو النار الطيب وبه يتهدى من شط في الشطر لان الله جعل هذا الرضاق بين الزوج والزوج القادم الى الموت والحي وجعل بينكم مورد والنود هو خامس الطب ولذلك يعني خلاص السلامه هو العافيه وربما يصل بين الزوجين إلى درجه الجنون إن شاء الله بتمامته والعافية لأن ما بين الزوجين من المحبة والعواطف شيء لا, لا يقلبه ولا تبعلي إلا الله سبحانه وتعالى ورحمه ماذا يريدك؟ من هنا التلاعب بالعواطف التحصير بالعواطف أمر لا تحمد غطان المرأة لا تخطي أن تتحرك النفسها لأنها المجرد أن تشعر أن زوجها لا يريدها أو أن زوجها ليس راغداً فيها وربما والعياذ الله يعني أفتدت نفسها ودخلت عليها وتوس الشيطان وأصابتها الأمراض المصطية وربما حدثتها المضاعفات لكن البطلات ومن هنا أنظر إلى حكمة الشريعة الإسلامية في كثير من المساء التي بينت من البيت كذلك من الشرق لها أنظر إلى هدي رسولنا سبارسلنا كان إذا خرج من البيت وهو خارج إلى الصلاة التي جعل الله قررة في عينه فيها ومع ذلك قبل أن نخرج من بيت وقبل جوجها لماذا؟ خارج إلى عبادة وإلى بكة دين له سموه وخنامه دين عظيم يعني إن البيوت للبيوت أقام على أكمل ما تكون عن البيوت إن جاء للبشر هزدها وقومها وعشدها وجعل دعائم الأهديث والضشق موجودة متوفرة في بيوت المسلمين لا يأخذ النبي حتى يقبله حتى يكون آخر الأهجر لا يدل على فرمضاته وعلى الموجه وعلى المحبة وعلى الرحمة وعلى القلب والتواطن وهذا ما هو منطفة بالوجهة. هذا كمان لأنه فعله أكثر الإجاء وأكثر الأمم صلوات الله عليه وسلم فليس بالدين أن يحجر الناس في رهبانية وفي المساجد وأجلهم أن الأسر وقامتها معاملة نطيفة كل شيء جعل الإسلام وحقه وحقه فكما أن الجهاد يقوم بذل الأنفس وتشير فيه الدماء من وجه الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وخصف شوكة أعداء الله عز كذلك في الوصف تجد الموزف تجد, تجد أحمد تجد التعافض. تجد أمين تجد الكمان الذي قامت عليها هذه الشريعة الإسلامية خاصة في من هذه الموزفة فإذا تلاعظوا في العوارف وتلاعبت الزوجة في العوارض فعندها لا تحمد العوارض لأن المرأة إذا عاشت في مواقف مشرجة ووجدت الزوج يعطف عليها وعاشت في غلطات تصدر منها مع الزوج ومع ذلك تجد منه دلائم تشير على حبه لها وضحّت للمجم وشضرت من أجل حتى أن وعلى معروف في قصص الأولين وأخبار الأولين وما ذكرهم فكما القصص الهادي الحقيقي الذي لمني على وقائه فاجئة أن المرأة ربما أحبت زوجها ومتحنته واختضرت بمواقف عاطفية معينة صدق معها فيها حتى وقفت معه في آخر عمري في أحرك الظروف وأجدها ولربما ذهب جماله في حيث الشباب ولربما ذهب السلس وذهب السلس حتى أن المرأة تحضر زوجها بصدق المحبة من المواقف التي رأتها من صدق المشاعر وصدق المهدد فإذا ذهب أنه كل شيء جاء إلى غدبه ولم يخفج صدقها وويتها بل الله زاد وهذا كله يحتاج إلى, إلى أن نبشر الإنسان من أهل فأشاره الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبغي الإنسان أن نراعيها خيركم خيركم وهذه الخيرية احتاج لنا أن لا ينسل الإنسان المشاعر فالمرأة والوجر من برعالهم الحذر في الأمور التي يآخذ منه كل منهم الآخر خط في أمور الشراشة ولذلك والذي تخافون نشودهم فعبوهن واهتروهن بالمضاك وضربوهن فإن أطعناكم ثلاثة فعبوهن فعبوهن واهتروهن بالمضاك وضربوهن فجعل الأمر برسم لأن المرأة مؤمنة صالحة يقول خاض الله عزيزي ذكرها سؤتها منها تفكر يا هذا يبتق الله يا هذا يخاف من الله والزوجة يقرأ الزوجة يظهر الليل يقرأ عنها وغير حقا قرأت يا هذا يبتق الله والمفروض في الزوج لما تقول لهم يا هذا يبتق الله يدعى للجنة والنار أنا معي منه وأن لا يعد ينظر نظرة الكمال يقول تقول لي التقل يا أنت مخطئ أنت جائماً إذا سمعت أحد يظهر لك اتتقل لا فرغ من نصف إلى الحبيب أنك المخفى كانت ثلاث إذا قيل للرجل اتتقل لا جنس يبكه وخشف الله إليه إليه مخفى وبذلك كمس نبوسهم إلى العلّة إلى الخيرات فذال جيد خير للدين والدنيا والآخر فعن المنوع المسلم جائماً إذا قرضوا ذلك اتتقل الله نتقل الله مقفت هذا المقفت حقير سمع نفسه عن أبية الجوجة والعب فالنقل الله تعالى فاعبوهما بعدين جاء قولوا في المغادر والهجر في المغزع انظر كيف سبحان الله العظيم شكمة شريعة قولوا وهفروهما في المغادر فجعل الرقوبة بالأثال لدى الأطوال وهذا يدل على كمال الشريعة لأن الكلم النابلة من الضوء وطنها أليم وجرسها عظيم ويبقى مع المرأة ربما سنوات و... ولا أن تنسى هذه الكريمة خاصة إلى مدة مشاعرها فجعل الأجيزة بالعواطف بالأرحال فهجروا في المفادئ ما جعلهم يهدف لأشياء أخرى مثل من القول وهذا يدل على أن المشاعر والعواطف التي بين الزوجة ينبغي لكل منهما أن يحضر من فتح والسعيف من ورصقه الله ووعظ بغيث وانزجر عن هذه الأمور ولم يستطيع إليها إلا إذا ضلغ العمر مضلغة فما حيلة إذانكم بالأشنة والقناة فما حيلة مضطر إلى ركوبها هذه أحوال خاصة وأمور خاصة يحكم فيها ويحكم بحسب وجود حاجة وبقدر الله فضيلك الشيخ في نسبة لنبخي الإلام في المصلى هل إنه يدلس بعد السلام ووجهه إلى الإجلة ثم النفيا عند رؤيته بعد ان استطاب فافصل الحمد الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى الامن من الصحابه من هنا اما جاء يجلس للقبلة قدر ما يستطغ ويقول اللهم انط السلام وامنط السلام كما ذكرت سيدي من مديني مع ان الله انا على ثم ينقرئ والجبب في هذا أنه يعطي الناس ظهرة ولا ينبغي من الإنسان إذا جلت إلا من الناس ومعطيهم ظهرة إلا من الحاجة فلما انتهت الحاجة لإمامته وبالناس وصلاةه رجع إلى الأصل من الإقبال على الناس الوجه ولذلك كائف السنة عن الصلاة من أنه كان ينطلح إلى المصلين والانتراف ينبغي أن يكون حاملا لأن يقبل الناس ويجز حتى تكون ميمن مي من ميمن تصطفي ومن تصطفي ميمن تصطفي وأما من صراح الجزء كان يجز ويعطي الناس شقه الأيناً فهذا حالة ما إذا صليت ببعض الناس مسبقين فإذا سلم لا تفتح أن في وجوه أن تكون في وجوه فتحدى الظلماء أن يفتح أن تقفهم كذلك الأيناً إذا كانوا في المنزل أن تفلي حتى لا يكون فيها يعني سجوداً للشخص أو منظره من يظل... من ونظره ونظره من ونظره لأنه يسجد من أمامه وهو شأن الأصنام أنه على حالة يأتي الساجة بينهجيها ومن هنا فرهوا وقال أنه لا يعطيه وجهه لأنه يدعطاه وجهه كان كتفا جداً وإنما يعطيه كتفه الأيمن الأيمن يعطيه الصف وإذا كانت أنصليه بشخص معه ثم جاءهم السبقين في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية أو هذا أكيداً مثلاً لكي ذاتاً لم تتجد أمامك أفضل أي ضع الصف وهو يصني وأنت أمامك هذا التحب الغلمان رحمه الله أن يرعيه الإيمان كذا صلى بالناس أنهم لا يقبل عليهم الزامن كاملاً وليه يجب إلا القدر وأما مثلاً الانتراف من المصلى الانتراف من المصلى بعد انتهاء من التصفيق والتحليج ثلاثم وثلاثين وقوتنا من مئة لا إلهي الله فمن شريك لك فهم يلكوا ولنصندوا علىكم وشين قديره وشين قديره وشين قديره إذا قال ثمان هذا من أرسل قال لأنه متقدم على الناس وله مذيء على الناس ولا يجزء أحدا يتميز عننا فما من هو أكبر منهم فقد يكون من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه وقد يكون فيهم والده فقالوا في هذه الحالة هم متقدم عن الناس وهذا الشريح للصلاة فإذا انتهى من الصلاة ينتبه ولذلك لم يكن من السفن من في بلدلوف في في موضعين كما في صلاة الفجر كان يجب في قرور الشمس فإذا قبل قرور الشمس يقوم بما خدث بالصحيح من كان يأتونه ويجالسونه ويجالسونه ويجالسونه ويجالسونه ويجالسونه يتحلقون عليه حلقة حتى يخوضونه في الأمور الجاعلية وما كان فيه ويحكونه ويثبثا كما بالصحيح مسلم وغيره فهذا يدل على أن نهضاته يدل يدلس من الصلاة وأما بمسجد أو توجد حاجة يأتي سائد أو يأتي مستشخل ويحدثه في المصلاة أرى يحتاج إلى أمر وإذا ننتظر في جمهور صلى الله أنه عند الضرورة والحافظة في غير الضرورة والحافظة يريد أن المسجد يقوم إلى الثالث يقوم إلى مكان آخر ويقوم إلى مكان الثلم والحلم يراغم هذا المساجد كان على علم ومصبيرة كان يجعله المجلس لخطوة ومجلس لطلق فعبنا ينفع من الثلق يقوموا بمجلسه الذي برض فيه من الله حتى يتولي الخطوة والسؤال وهذا من ما كنت ابن يكون وهم فقط إمامه وآذاب كما ذكر بعد آئمة العلم رحمه الله والله تعالى سابق الله فضيلة الشيخ هل يشرع من المأموم الجهر بالتكبير وإذكار المخرج والسجوك في فلاة الجماعة إذا كان يريد الإذن وآذية الناس الإضرار فيه يفعل ذلك الجهر من المأموم يشوش على منه سواله يشوش على المصليين وهذا مجبره ومشاهده وأذكر عشرات مرات أنه في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأت بشأنك ولا أستطيع أن يسبح أو أخشى في تسبيع بسبب من بجوائي، لا حفظ هذا لا ينبغي ولا يزعج من الإدراس وخاصة في الأذية في المصليين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثم والبصر أن يحضر إلى الصلاحة تليل دنيا في بخري كان عندك البخري والرائحة، أكيد من الدين في في خشورهم وذكرهم من الله عز وجل ولربنا التبث على الناس حتى أنه قد ينتبه عليه المأمون لا يشرع له أنه صوت ولا يشرع إلا في النساء الوادرة ومنها أن يكون الصف طويلا أن تكون هناك صفوف بعيدة جدا ولا يمكن تبذير إلا بالسماع والضرورة والحاجة قالنا الحديث الذي قد رضي الله عنه والصديق في مرض من المرض في مرض الوفاه فانه كان يرفع صوت ومنسمع الناس من وراء هذا الذي يشرع في رفع الصوت الممنوع او يعيد ينبه الايمان على المؤ والتامين الافكار التي ورد رفع الصوت الماموم بها ان التامين هذا مستثنى فالتامين هو مستثنى انما ادى ضرر فيه اذيه وفي إضرار وتشويش عن المصلي ولا شك أنه في بعض الأحيان يشوش علينا لكن إذا تمر كشوراً للإنسان قد لا مثل هذا لكن الغالب أن يشوش الواجهة المأموم أن يحفظ صوته وأن يحفظ صوته بقدر ما يحرك به شفتين وهذا هو حب الإنجاز فإذا نبثت شفتاه بالتفكير والتفكير والتفكير والتفكير والتفكير والأذكار والأدية أن هذا هو القدر المعتبر بالله تعالى أثابت من الله فضيلة الشيخ من كان يحرر عجل من لدائه هل يلزمه أن يعدل أيضا في الوطئ والفراش أثابت الله العدل هو في الفراش عدل في الفراش كما هو في غيره من النفقات ونفيها والعدل في الفراش فيه جانبا جانب الأول مثلت أن ينام معها ويبيه هذا حق مجنع عليه لأن النصوص الصحية دال على ذلك وقبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعاد أنه قال من كانت أهل زوجتان فلم يعدل بينهما زائل من قيامه شقه مائل نصلى الله عليه وسلم هذا قيل شقه مائل يعني مشهولا يعني نصه مشهول وهذا من صلى الله عليه وسلم هذه عرصاته من قيامه وقيل شقه معه أي أن كثته والعيابة لا تهيد بالسيئات والأوزار والآثان وهذا يدل على حظم ظلم وهذا يدل على حديث المخاري في الصحيح إني أحرد وحق الضعيفين المرأة واليسين وجعل حق المرأة مع اليسين وهذا يدل على أن الإخلال بيجي من عظيم ومن هنا قال جائعين وقيموا ونشقه معه يا عجل في البيتوك لكن لو أمه مجانب قد تكون امرأة أجنى من أسران وقد تكون أكثر أدداً قد تكون أكثر إكرالاً له فتكون محبتها له أكثر من جهة القلب فهذا لا ملاحة أحد يعني القوة الجماعة والإسيان هذا لا يبناء ما هو مفروض. اللهم هذا قصني فينا أمك فلا تبني فيما تبنك ولا أمك هذا في لا يبنكه إنسان قد تكون المعنى أجمل النساء ولكنها هذا الأسوأ النساء مثالاً فتنفتها النفوس وتنفر منها ابتداء وقد تكون المرأة أقل جمانا ولكنها أكثر صلاحا أكثر أجدا وحشنة وأجرى طريقة حذها لزوجها ومحفظتها على ودها ومحبثت فتكون أكثر حظها ومن هنا يرجع الأمر إلى اجتهاد المرأة فالمرأة الموفقة التي تحرق فتحرق على ود زوجها وعضائها هذا على كل حال المطلوب المطلوبة المطلوب لكن مسألة قوة الجناعة وضع في هذه المسألة لا يطارق فيها بالعجل فالمرأة التي أكثر حظة ليست كغيرها والأمر مرده إلى الإنسان في ذلك لا يستطيع أن يتنشف في ذلك كانت صلى الله عليه وسلم يشد عائشة وستأذن أدواجاتي أن عند عائشة ولما سئلتنا في الصحيح الحديث عن ابن العابد رضي الله عنه أي نساء أحب إليك نساء... أحب... قال عائش قال من الجزاء قال أبوها هذا يدل على أنه قد تقى المرأة في مكان الحضوى لكما بدينها واستقامتها وجمالها وهذا أمر يختلف في النساء فريس الزوج مسؤولا عن تحقيق العب في مدلغ مجلد... مجلد... ذلك مجلد... مجلد... لتعرفه وصرورته وآخر جوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.